انشقت ان وشرع ابن محمد عند وهو رسول الذين يظاهرون بي وبالارحام إن الله كان عليه ثقيلا يا ايها الذين امنوا لا تنسبوا الى الله ثم قولا فضليا ان تحكموا احكاما وانتم تنظرون منهم ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن فما ترمه لنا الحديث لعلى الله تعالى وأحكم المجد النبي محمد صلى الله عليه وعلى الآله وسلم وشوح الأمور محدداتها وكل محددات البيع وكل بجعه الصلاة وكل ضلالات اننا نرجو ان تكونوا مسلمين بذلك في ان الله على قد احبنا في صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان اعملنا بالابن في الدنيا والعاده يوم عباد الله جلتيا وتكبيرا وجههم من المؤمنين والكفار الذي ينصرف عن نسيبنا جد وعلا هو ما عليه واعن صلى الله عليه وعلى أهلاته وسلم في جماعت الناس في جماعت المسلمين هذه الأحكام المتعددة من هذا الزابد لذلك جماعت ليسي حقيقة بحارة أعظم الأحكام فيها الثلالة والواضح الكريم عليه الصلاة والسلام أحكام الجمال جمع قصورا عظيمة ليدعوة هذا الدين قالتنا من أجل أنه رحمة الله في إدامه النار هذا الباب أحكام الجمال قال لما كان هذلك من جمال خيرا جديد مغاربا لهذه الثالث القمر مشتملا على الإحسان المجد ومعالده بما ينزله في قطره ويوم معاهده وعلى الإحسان كاهده وأقارده وعلى نقام العمودي بالحمد السبت وعلى فيما يعانده المجد كان هديوه عليه الطلاب والسلام هو حيو الهدي هديو نبي عليه الطلاب والسلام في هذا الماء وفي غيره من الأدواب أنه فيه مقارنة لأجيب الأمم الثابقة التنبيبان الأحزاب تبقينه بموتاه او ما ينبق او ما يفعلونه عند زماعه لفضل الموت او ما يفعلونه في تجديد الموته او Mm-hmm. <laughs> and fear that he We are فَلَمَّا أَنَا أَعْلَمُ بِهَا أَنَا أَعْلَمُ بِهَا فَلَمَّا أَنَا أَعْلَمُ بِهَا أَنَا أَعْلَمُ بِهَا فَلَمَّا أَنَا أَعْلَمُ بِهَا أَنَا أَعْلَمُ بِهَا فَلَمَّا أَنَا أَعْلَمُ på morgonen som du ser h�ll открыcken ditt jæoso and that för övrigt att du ska ha. Före jag liksom I think so much. فلنحن نفسيه <تصفيق> هو عليه الصلاة والسلام تنفيذ مريك في <تصفيق> الخدم لا يزلكه وتنفيذ مريك لنقوم أنه مجزنا وهذا مدفد كبيره وإحراطه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 And annat än Och jag kommer inte till några händelser, och jag kommer inte